صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا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 فروض بعلق قلوبهم، فطبع على قلوبهم، فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم، وإني يقولون تسمع لقولهم كأنهم، كأنهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله اِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَبِهِ وَهُرُؤُسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لم تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَيُؤْفِرَ الله لَهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَمَنْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلَ خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله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 ياتي احدكم الموت فيقول من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق